لسان حسان وسيف صفوان لم يكن حزن صفوان ابن المعطل بعيدا عن حزن عائشة شوه المنافقون سمعته وضاقت به الدنيا تلاحقه نظرات الناس بعار لم يرتكبه يتوجع كلما رأى نبيه صلى الله عليه وسلم ويتمنى لو دخل قلبه ونقش على جدرانه براءته أكثر من شهر من القهر والحيرة وقلة الحيلة تلاحق هذا الطاهر الذي يحلف والله ما كشفت كنف أنثى قط حتى نبيه صلى الله عليه وسلم أثنى عليه فقال ما علمت عليه إلا خيرا ول صفوان هائم الفكر أكثر من شهر حتى تليت عليه الآيات تبرئ أمه عائشة وتبرئه فحمد الله وهو يرى نظرات الشك تتحول إلى نظرات إعجاب وهمسات الريبة إلى عبارات تهنئة احتفت به الشوارع والطرقات لكن ما مر به لا يطاق اتجه إلى بيته يبحث عن سيفه دون شعور ثم خرج يبحث عن من قذفه وفجأة يرى الشاعر حسان يراه يمشي فلحق به متخفيا حتى ت اصبح وحدهما في الطريق فدب نحوه وسل سيفه الذي يجيده وسل شعره الذي يجيده حسان فضربه وصاح في وجهه تلقذ باب السيف عن كف انني غلام إذا هوجيت لست بشاعري ولكنني أحمي حماية وأن من الباهت الرام البراء الطواهري ملأت الطرقات صيحات حسان ففر صفوان وتراكض الناس نحو الصراخ وأسعف الجريح نهض بعدها حسان فاتجه إلى قائده ونبيه صلى الله عليه وسلم يطالب بالقصاص والقصاص حسب النظام الجنائي الإسلامي يختلف عن الحد فالحد لله والواسطات والشفاعات في قضاياه محرمة وممنوعة إذا وصلت للقضاء كحد السرقة والحرابة وشرب الخمر والقذف والزنا أما القصاص فحق للناس من حقهم التنازل أو الصلح أو أخذ الدية وما فعله صفوان له حكم القصاص أو الدية أو الصلح وقف حسان بن ثابت أمام قائده صلى الله عليه وسلم فلم يطرده ولم يقل له أنت كذبت وقذفت زوجتي فاغرب عن وجهي تجاهل أعدل القضاة ما ارتكبه حسان فللدولة نظام قضائي عادل ومستقل أنصت لشكواه ثم خيره صلى الله عليه وسلم بل استرضاه بنخل مقابل التنازل عن صفوان الذي اختفى لأنه يعلم أنه سيمثل أمام القضاء فلا مكان للثأر في دولة الإسلام والنظام فقبل حسان التنازل وانتهت القضية لكن ماذا عن ابن سلول؟ ماذا عن مشكلة النفاق ومقالات المنافقين وكيف كان منهجه صلى الله عليه وسلم في التعامل معهم